ولو بشكل موجز عن أهم الفرق المسيحية نحن هناك في المحاضرات السابقة استوفينا الحديث عن التأليه أو التثليث عند المسيحية وفكرة الأقانين ثم بعض الأقائد المتصلة بهذه بنظرية التثليث أو بعقيدة التثليث واليوم نحاول أن نطلع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 إلى آخره إلى آخره هذا جانب بشري فكيف يتسق أو كيف تم الاتحاد بين هذا الجانب البشري أو ما سمي بالناسوت بالجانب الإلهي الذي سمي باللاهوت كيف اتحد اللهوت بالناسوت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 ويبدو ان هنالك من لم يتقبل فكره ان المسيح ولد الههم او ان الصلب مثلا تم على من تم على الجانب البشري من المسيح الناسوتي ام على الجانب اللاهوتي والناسوتي معا وكيف يمكن لاله ان يصلب ويعذب ويهان بتلك الصوره اشياء يعني أي عقل بسيط لا يمكن أن يقبله وأكيد ان هنالك في من رجال الكنيسة أو المسيحيين الأوائل من كان يفكر تفكيرا سليما تفكيرا منطقيا تستطيع أن يقبل بهذه هذه الطرهات والخرافات لكن كانت الكنيسة تلجأ إلى سلاح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 مذهب النسطورية أو النصاطرة مؤسسه أحد البطاركة اسمه نسطور كان راهب أو بطريرك القسطنطينية سنة 431 وثلاثين ميلادي و.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 طبعا منتشرون يعني جنديسابور هذه في جنوب بلاد فارس من المراكز العلميه الهامه التي تم انتقال التراث الفلسفي والعلمي القديم الى الحضاره الاسلاميه فيما بعد بعد الاسلام كانت فيها مدرسة, مدرسة طبية أسسها لعله كسرى أنو شروان يقال أن كسرى أنو شروان أكثر أساتذته كانوا من أساطرة فهم حاولوا أن يعقلنوا الديانة المسيحية أن يدعوها على أساس عقلي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 معنى أن الله واحد أنه ليس مركبا يعني فكرة التركيب من اقانيم منفصلة عن بعضها يحاولون أن ينفوها بل بسيطا ومعنى الحياة والعلم أنهما أقنومين جوهريين أي أصلين للعالم، أصليين للعالم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 يعني فكرة أو مشكلة طبيعة المسيح هي اليعقوبية ويسمون اليعاقبة أو ما يسمون الآن بالارثوذكس اليعاقبة نسبة إلى شخص اسمه يعقوب هو قام بنشر هذا المذهب في مناطق مختلفة فسميوا باليعاقبة الأرثوذوكس معناها يعني معروف أن المذهب الأرثوذوكسي هو المذهب المستقيم المحافظ على الأصول الاعتقادية ويبدو أنه نشأ كرد فعل على عقيدة النصاطرة رد فعل آه عليهم آه ابتداء نذكر أنهم كما يروي الشهرستاني في الملل والنحل أنهم يوحدون بين الطبيعة اللاهوتية والطبيعة الناسوتية للمره فهنا على خلاف النصاطر بشكل كامل يوحدون بين الجانب البشري والجانب الإلهي ويرون أنهما يكونان طبيعة واحدة فليس هنالك فصل كما ذهب النصوريين، هما يكونان طبيعة واحدة هي ماذا هي المسيح، لأن الكلمة انقلبت لحما ودما فصار الإله هو المسيح، فبالتالي يعني هنا تأليه وتوحيد كامل للجانب الإلهي والجانب ولذلكهم المتشددون.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 التي تطبق الماركسية بحذافيرها يسمونها الماركسية الأرثوذوكسية ماذا على سبيل المثال يعني كناية عن التطرف في تطبيق أي شيء اعتقاد الأرثوذوكس متطرفون في القول بالتأليه بتأليه المسيح والتوحيد بين الجانب البشري وماذا والجانب الإلهي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 باستثناء النسطورية يعني النساطره هي ارثوذكسيه